قد سنع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنَّ الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم امهاتهم ان اماتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور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 فمن لم يجد الفصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فَإِطْعَامُ ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله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 وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا داؤوك حيوك بما لم يحيك به الله حيوك بما لم يحيث به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصيب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 من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جواكم صدقات، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خبير بِمَا تعملون.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 من كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.